وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ فَلَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ وَلِيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَلِذَا سَجَدُوا فَلْيَتُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَ ولتأتي طائفة أخرى لبن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حفرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أَنَبَفُوْم أَذَنْ مِمَّ أَقْرِنَ أَوْ كُنْتُمْ مَوْضَعَةً ضَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْ وَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَلِذَا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ بَدْكُو اللَّهَ كِيَمَوْ وَقُعُوْذَوْ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُمَ أَنَّتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقُوتًا وَلَا تَهْنُو فِي بَطِغَايِ الْقَوْمِ يَتَكُونُ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَوْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَوْجُدُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلظَّالِمِينَ خَصِيمًا